والآن مع شاعر الوطن سعيد بن زهره وهذه القصيده رقب الليل اشتغل ولع لك الطبل ونور اشتغل ما صوره تلتقط من خلفه ويضم من يمينه ومن امامي اللي داخل راعي بالديوان ما يمنع عبره والدار الحره اللي شافوه يعطونه سلامي وعلم ما هي من تقدر تشتري منهم عذوره غالي ما تشتري الا صالاطين العظامي كل من شاف جبل ززلها لها وبيوك ولا ستين عامي نصها اللي من بعد طول البطا ودين زوره شيخكم من شيوخ تنعرف وقت الزحامي ابن زايد يفتخر به من زمع علمه وموره تفتخر فيه اقعطان وحلفهم صبياني عامي من بينها الشيخ بالذالي إلى الطول التعامي قبل ما تحكمها للعليا وحكم إخوان نورا السنين اللي بها خوف ولا فيها نظامي كل يوم في صباح وفيها جذوب وفي مشورا والبنا تقفيداها الهو الذخيرا والحزامي وبرزا جد هذا الماضي وبانا اليوم دورا من خيار ابنما تضيم ولا تضامي ترتخي روس العدى من أهل منه تقزوره الزعيم ابن المطوع ما كن النسبة سامي منصبه ما غيره والبال ما زود غروره يتميز بالتواضع والثقة بين الأنامي لعط المليون من يدها عن ذرع القصوره يعتذر عن قلاب طبع الكريم ابن الكرامي قال لها اللي يصخر لبيته من صادق شعوره مثل صغر بيوته بن واسم وبيوته ما يبين الشاعر اللي في مواقف الضرور ومنزمح من كثرة شعر والله ما يلامي سدرة الشعر الحقيقي تالي الوقت مهاجورة يوم يكلم في مجال الشعر على الأقله وسامي وين شعر يتعب السفاح في غبة بحورة السفاحوها العرب والشعر يبغى لهم حامي